نوجز وبسرعة أبرز المعاني التي أشرنا إليها طبعا كانت لكل آية وضع خاص ومعنى عميق واتصال بما قبلها وما بعدها ولكننا فقط هنا نبرز أبرز ما مررنا عليه من مظاهر الإعجاز تكلمنا في الإعجاز اللغوي والبياني وهو مضطرد في القرآن كله وهذا على مستوى الحروف والكلمات والجمل والأسلوب ذكرنا أن حروف القرآن وان كانت هي حروف اللغة العربية إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها بمزيد صفات من الغنة والمد وغير ذلك مما جعلها أعذب في النطق وأرق في السمع لا سيما مع طريقة القرآن في الموازنة والتتابع بين الحركات والسكنات واختيار الفاصلة فكانت هذه الحروف كأنها خلقت خصيصا لكي يقرأ بها القرآن على الطريقة التي قرأها بها النبي صلى الله عليه وسلم فعلى مستوى الحرف يوجد اختلاف جذري بين حروف القرآن متى قرئت كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وبين حروف اللغة العربية مع أنها هي هي، وأما على مستوى الكلمات ذكرنا أن القرآن تتميز كلماته بالسلاس وبحسن الواقع وأن ليس منها شيئا فاحشا ولا غريبا وأن ما يمكن أن تستغربه أنت من ألفاظ القرآن فلبعد العهد عن كلام العرب وإلا فقد كان القرآن وقت نزوله وإلى الآن لو قرنت بين القرآن وبين أشعار العرب تجد أن الشعراء إذا أراد أن يظهر فصاحته أغرب في الكلام لأن هذا هو الذي يملكه بينما القرآن كانت ألفاظه في غاية السلاسة والعثوبه وفي غاية تناول السامع وأما الإعجاز فإنما جاء في الواقع والاختيار وفي المعاني العظيمة التي تتولد من الألفاظ لا بأن يهرب وما من شاعر إلا واستعمل هذا الأسن وما من أديب إلا وعندما ضاقت به الدنيا وجد أن المعنى الذي يجيش في صدره قد عبر عنه بتعبير لم يكن من البلاغة بمكان عادل عن ذلك إلى لفظ غريب يستتر وراءه ويوهم السامع أن في هذا بلاغ توقفنا عند ألفاظ كثيرة في الآية لعل منها ما افتتحت به السورة تبارك وهذا اللفظ العذب جدا في النطق الموحي في نطقه بالتعاظم بما فيه من مد وبما فيه من همس والذي جاء القرآن فكرره مع اسم الله تبارك وتعالى حتى أوجد لدى قارئ القرآن قناعة بأن هذا الثناء العظيم السلس العذب لا يلق إلا أن يكون مع الله تبارك وتعالى. توقفنا عند ألفاظ ناء القرآن عنها حتى لا يثقل الله تبارك وتعالى على قارئ القرآن لأن الله يسر القرآن للذكر وهذا في هذه الصورة وفي غيرها يأتي ذكر السماوات والأرض مفرضة بدلا عن الأرضين مجموعة لأنها من الكلمات التي يثقل نطقها بحيث يحتاج الناطق بها إلى وكأنه يقطعها عما قبلها وعما بعدها فعادنا القرآن عن هذا اللغة وجدنا كثير من الألفاظ الموحية التي يكاد وقعها ينبئ عن معناها يدركها ربما الذي لا يعرف اللغة العربية من طريقة نطقها تغيظا وزفيرا مثلا وهذا كثير جدا في اللغة. وجدنا حسن توظيف ألفاظ لعلها لم يكن لها رونق إلا لما وضعت في هذا الصيغ مثل لفظ خر يخر خر يخر وهذا استعمله القرآن مرة مع المعرضين الذين يخرون على آيات الله صم وعميان ومر مع المتقين الذين يخرون للأذقان يبكون وهي في هذا الصياق من ألطف ما يكون وعندما تأتي فإنه يمهد لها بألفاظ قبلها وبعدها بحيث يسهل جدا على الناطق النطق بها ولعله لو نطق بها في غير هذا الصياق لما جاءت بهذا الحسن هذا يعني تكلمنا على الحروف توقفنا عند عدد من الكلمات الكثيره هذا بعضها، وأما النظم فقلنا أنه في القرآن من أوله إلى آخره ليس بالشعر ولا بالنثر. حتى طر رجل من الذين طعنوا في القرآن وهو حسين أن يعترف بأنه من جهة النظم لا سبيل إلى أن يتكلم فيه، فقال أن كلام العرب شعر ونثر وقرآن وأن القرآن متميز في طريقة نظمه لا يشبه شعر ولا يشبه نثر وهذا النظم إنما يأتي بأن يكون هناك ايقاع سلس تنساب منه به الكلمات في الأذن ثم تنتهي بفاصلة يوقف عندها لا يشترط أن تكون مشابهة لكل الفواصل التي قبلها والتي بعدها وإنما أن تكون متجانسة معها وهذا كله مع أن المعاني تتكلم في مجادلات ومناظرات وقضايا الإلهية وقضايا اليوم الآخر وقضايا التشريع وقضايا الأخبار السابقة والأخبار الثالية وكلها موضوعات مما ينأى عنها الشعراء لأن لغتهم لا تواتيه إنما يفر الشعراء إلى الأمور المفعمة بالعواطف يتكلمون عن وصف الطبيعة وصف النساء عن الحماسة عن الفخر عن غير ذلك لكن القرآن مع هذا كله يحدثك في كل شيء وهو مع هذا كله بنفس ذلك الواقع الذي ذكرناه والعل من أكثر ما يميز هذا النظم الفاصلة وكانت الفاصلة في الصورة التي معنا هي ألف التنوين المفتوحة وفي هذه الفاصلة يكون الأثر أكثر للحرف الذي قبل الفاصلة وقد تنوع الحرف الذي قبل الفاصلة ما بين الراء واللام والميم والنون وكانت معظم الصورة في جانب المناظره والمجادلة تتنوع الفاصله فيها بين الرأ بعدها الألف المفتوحة وبين اللام تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا كان يأتي أحيانا باللام انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا وهذه الفاصلة التي تكررت في معظم الصورة تناسب لغة التهديد وتناسب تكرير الكلام على الأسماع فكانت خادمة للمعنى أيما خدمة ألما جاءت خاطمة الصورة في صفات عباد الرحمن كنوع من المواساه النبي صلى الله عليه وسلم والتسليه له بأن ليس كل القوم سيكونون مجرمين بل سيهدي الله منهم من شاء كما جاء في ثنايا الصورة وكفى بربك هاديا ونصيرا تغيرت الفصل فغلب عليها الميم والنون أحيانا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام والميم والنون أجمل حرفين في اللغة العربية والنطق بهما يعطي قدر من الارتياح والنصف فواصل القرآن بالنون وكثير منها مسبوق بالمد الحرف المد الواو أو الياء ولكن ها هنا في الصورة وجدنا كيف خدمت الفاصله المعنى أيما خدمة هذا من حيث النظم او كما يسميه الدكتور عبد الله دراز رحمه الله هو احد الذين أبلوا بلاء حسنا في شرح اعجاز القرآن بصفة عامه وان لم يكن له تفصيل في صوره صوره يسمى هذا الذي نتكلم عليه بالقشره الظاهريه الحروف والكلمات والنظم وأما إذا توغلت أكثر وهذه البلاغة بحذافيرها أن تاتي إلى كيف تؤدى المعاني بطريقة تمكن المعنى من نفس السامع تمكنا بالغا هذه البلاغة أن تؤدي المعنى بألفاظ وجيزة سلسة النطق عذبة الايقاع تؤدي المعنى متمكنا من نفس السامع أيما تمكن وهذا الذي يختلف كلام عن كلام مرت بنا في الصورة تعبيرات تؤدي المعنى في غاية التمكن منها واتخذوا من دونه آلهة لاستعمال من دونه مع واستعمال اتخذوا يشعرك تلقائيا حتى وإن لم تقرأ تفسير أو نحو هذا لأن الألفاظ لها وقع مباشر يقع في النفس بأن أديان الكفار منحوته مصنوعة من صنع البشر وكلمة من دونه تشعرك بدونية هذه العقائد مع أن المعنى الإجمالي هو أنهم عبدوا غير الله ولكن من أعظم ما يؤدي ذلك المعنى متمكنا من نفس ايما تمكن هذا التعبير من التعبيرات التي توقفنا عندها ما حكاه الله تبارك وتعالى من كلام المشركين على القرآن، فكانت الحكاية في غاية الإجاز، معبرة عن كلامهم أتم تعبير، وفي ذات الوقت ناقدة له أيما نقد وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي عليه بكرة وأصيل. إذا فهذا ملخص ما يقولون، ولكن السياق بهذا الترتيب. وإبراز اكتتبها إذا له أعوان يكتبون له وثم يحفظونه الكلام بكرة وأصيلة ثم يخرج وهو رجل فرد سطر هؤلاء الأعوان الذين نقلوا هذه الأساطير وصار يتكلم هو بكلام من حفظه وهذا مما تكفي حكايته في رده فكان هذا التعبير يؤدي المعنى في غاية التمكن أيضا من الإجاز البالغ الذي يؤدي المعنى في غاية التمكن وقفنا عند قوله تعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا أن هذه تلخص القضية تماما في حق الرسول وأنه يوجد متجمون نعم يوجد أعداء للرسل نعم وهم ما بين من سيهديه الله وهذه غايه منى الرسول وغايه منا أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وإن ومن بقي على إجرامه فكفى بالله نصير واستعمال الرب هنا دون سائر صفات الله تبارك وتعالى فيه معاني التربية ومعاني الحفظ ومعاني الرعاية من التعبيرات التي وقفنا عندها تؤدي المعنى متمكنا من نفس السامع أعظم تمكن إنهم إلا كالانعام بل هم أضل سبيل وكيف أن هذا المعنى يبرز حال الكافر الذي تنكب الصراط وترك ما أمره ربه به من التعبيرات القرآنية التي مررنا بها وتؤدي المعنى في غاية التمكن وسبح بحمده كما ذكرنا هذه تجمع بين الأمر بالتسبيح والحمد فكان ذكر اقترانهما بالباء وكأن أتم الأحوال أن تجمع بينهما ولذلك وسبح بحمده إذا أردت أن تنتفل لها تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أي تسبحه تنزهه وتحمده من التعبيرات التي فيها هذا الإجاز البالغ وهذا التمكن في أداء المعنى وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما وهذه كلمة لعلنا نكرنا حسن توظيف الإطلاق والعموم وغيره لأداء معاني عظيمة سلام. أي قالوا كلاما يسلمون معه أو قالوا كلمة سلاما ذاتها فهذه تبرز الخلاف اختلاف السلوك والاهتمامات بين الجاهلين وبين عباد الرحمن من التعبيرات التي تؤدي المعنى في غاية التمكن قوله تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا ما الخبير هو الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن ذاته يقرأ القرآن لتعرف من هو الرحمن وهذا من أوجز التعبيرات التي ترشدك إلى سؤال أحد بعينه دون غيره توقفنا عند كثير من صفات الله وكيف أن القرآن علم الناس صفات الله وما فيها من العظم والجلال والكمال والثناء على الله تبارك تعالى بتبارك الذي هو افتتحت به الصوره الصوره كانت من ضمن اغراضها بيان ان من اسماء الله الرحمن وان ثناء القران على الله تبارك وتعالى بهذا الاسم العظيم في حد ذاته احد ادله انه من عند الله ولم يكن احد من العرب ولا من غيرهم يثني على الله تبارك وتعالى بهذا الاسم الملك يومئذ الحق للرحمن وكفى بربك هذه ونصيرا وكل هذه أمور من التي تحبب الخلق في ربهم وتدلهم على أن هذا القرآن الذي عرفهم ربهم بصفات الكمال والجلال هو من عند الله تبارك وتعالى طوفت بنا الآيات في كثير من الآيات الكونية وذكرنا ان القرآن عندما يتكلم على الآيات الكونية يثير الانتباه إلى حقائق رائعة في الكون يغفل عنها الكثيرون حتى الشعراء اللي قلنا ان كان من أهم أغراضهم الوصف كانوا يصفون ما يتحركون له وقل منهم من وصف الظل أو من وصف الشمس منهم من وصف القمر أو اكثروا في وصف القمر حيث أحاديث العشاق وحيث وحيث ولكن من الذي وصف الروعة والجلال والكمال في هذا الخلق كان هذا فقرة كاملة في الصورة التي كان أولها ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا إلى آخر هذه الفقرة توقفنا فيها عند معاني كثيرة ثم خرجنا منها إلى أن هذا الوصف أن كان غرض الرئيسي. أن يتدبر الخلق في ما عظمت خلق الله تبارك وتعالى بالإضافة إلى ذلك كان هذه الآيات توظف في السياق كما وظفت هذه الآيات لإبراز التقابل بين الظل وعدمه وبين الليل والنهار إلى غير ذلك وكذلك التقابل بين المؤمنين والكفار ذكرنا أن معظم أن كثير من الآيات الكونية من الآيات القرآنية التي وصفت آيات كونية تخطت ذلك إلى اشارات علمية في غاية الدقة وهي إشارات لأن القرآن ليس كتاب علم ولكن أودعه الله كتابه لكي تبقى حججه متجددة على الخلق وهذه الإشارات وجد في الصورة منها إشارات بعضها واضح في غاية الوضوح ونقول إن ما كان من الآيات فيه إشارة لحقيقة علمية مطابقة لما فهمه الناس منذ زمن نزول القرآن لا يجوز أن نغير معنى القرآن أو وإنما نقول اتضحت في كيفيات ما ذكر في أمور كان القارئ لها قديما يسلم لها أو يجتهد في تأويلها بعيدا عن الآية فذكرنا أن في الصورة عندنا مثال ليس في تعسف ولا تغيير لمعنى الآية ولا محاولة ليها لكي توافق حقيقة علمية كما ذكرنا هذا نوع من الإصراف يفعله البعض وهو خلل خلل من جهة عدم احترام القرآن والتلاعب في معانيه وخلل من جهة النفتنة للخلق ويحاول أن يبين لهم عظمه القران فيكون قد يكون سبب في فتنتهم وان يظن القرآن للطراب والتلاعب لا سيما اذا لوى الايات لكي توافق فرض وليست نظري وليست حقيقه علميه ثابته في الصورة مر بنا مما يصلح أن يكون إشارة علميه دون أن نتصرف في معنى الآيات بأي شيء قوله تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا كما ذكرنا الآية لم تذكر ما هو هذا البرزخ وإنما بينت وجود برزخ اجتهد المفسرون دي قضية قالوا العلو اليابسه بس دا يتعارض مع مرج مرج يعني خلط بعضهم قال أمر غيبي لا نعلمه وهؤلاء كان موقفهم قديما أسلم من اللي قالوا اليابس هذا الأمر الغيبي الذي قال قدماء المفسرين عنه لا نعلمه الآن هو حقيقة علمية من أن الاختلاف الملوحة بين الماءين تكون منطقة عازلة يتم اختلاط هذا الماء فيها بحيث يحمل الماء صفات المنطقة التي سوف ينتقل اليها ايضا من الإشارات التي لا يلزم أنها تكون إشارة لكل لما يتكلم في الناس في علم الفلك ولكن القرآن بين بوضوح أن ضوء الشمس غير ضوء القمر تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منير السراج الشمس والقمر المنير هو القمر وهذا لأن ضوء الشمس أشد وأكثر فائدة من ضوء القمر كان يمكن أن تقف عند هذا المعنى ولكن الآن يقولون أن ضوء القمر ما هو إلا انعكاس لضوء الشمس هل ترى كانت هذه إشارة إلى هذا المعنى ولأن السراج بالفعل يناسب ما يضيء بذاته والمنير يناسب ما يضيء بغيره هذه محتملة هذه يعني محتملة إلى حد كبير ويليها في درجة الاحتمال قوله تبارك تعالى لم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا كما ذكرنا البعض على الأقل كل ما يتكلم كل الآيات التي تذكر موضوع الأرض والشمس في القرآن تركت الباب متسع لاجتهادات كثيرة حتى لا يكذب القران وكان الله تبارك تعالى من رحمته بالعباد يعرف ان عقول العباد ترى يقول الارض ثابته و يقول الشمس ثابته و يقول لا الاثنين بيلف حوالين بعض و يقول لا ده في ثلاث حركات للشمس أو ثلاث حركات للأرض وثلاث حركات مختلفين للشمس وأخذ وجذب القرآن من عند الله ومن رحمه الله تبارك تعالى بالعباد إن الآيات الكونية في القرآن لا تعارض ولا فرض من هذه الفروض. بعض اللي بيتكلموا في الإعجاز العلمي من المعاصرين بيحاولوا يقولوا أن الآيات القرآنية في موضوع الفلك متوافقة تماما مع الفرض السائد الآن. وإن كان الأقرب أن نقول أنها جاءت لا تعارض أي فرض لو كان بشر الأيلو كان يأخذ الفرض السائد في عصره. بعدين يكذب كما حدث عند الكنيسه ولكن القرآن من عند الله تبارك وتعالى ابتعد عن كل هذه الفروض رحمة بالعباد والحقيقة يعلمها الله تبارك وتعالى ولكن جعل ذكر الآيات الكونية بعيدة عن هذا كله ربما لم تكن في الصورة حظ كبير من الكلام على الإعجاز التشريعي لأنها صورة مكية وليس فيها تشريعات ولكن وجدنا في الدعاء الجامع ربنا لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين إشارة إلى أهمية نظام الأسرة وتوجيه عاطفة الأبوة نحو أن يكون غرضها صلاح الأدناء بدلا أن يكون غرضها اكتناز الأموال لهم وما ينشأ عن ذلك من الصراع الطبقي وغيره مما حارت معه الأمم كلها وجدنا أخبار الأمم السابقة سيما اخبار عاد وثمود التي لم تكن معروفة عند أهل الكتاب وقد وجدوا في العصر الحديث آثار لهؤلاء القوم كما وصفها القرآن تماما وأما الاخبار المستقبلة فكانت معظمها فيما يتعلق بأن القرآن سينتشر وأنه سيصل للعالمين في وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم محاصرا في مكة كان فردا وحده ومع هذا ومنذ اللحظة الأولى قال ليكون للعالمين نذيرا وقد كان بفضل الله تبارك وتعالى في ثنايا ذلك توقفنا عند كثير من السمات الأسلوبية من حسن الاستهلال ثم حسن الختام وبينهما حسن الانتقال بين الفقرات وتوقفنا عند توظيف العموم والإطلاق وتوظيف التعريف والتنكير والتقديم والتأخير والزيادة والحذف وغير هذا مما هو يعني يزيد المعاني وضوحا وبهاء وبلاغه وبيانا كان هذا يعني ملخص ما يعني مررنا عليه وذلك نختم ذلك الموضوع وهذه الليلة علها تكون الأخيرة في هذا الشهر المباركة صلى الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال أن يثبتنا على الطاعة بعد ان بقي في الشهر ليلة أخرى أن تناول فيها صورة من قصار الصور لنجد أن نفس السمات الموجودة موجوده فيها وإن لم يبقى فنكتفي بهذه الصورة المباركة سبحانك الله وحمك لا